دي الأيام اللي نعيشها وقد ما ناس في ناس توحشها ونس عن سلبا دي حيشها يا من نخف دي عليك قد حنين اللي ازنين بعدو قد اللي بيحلم ويتوعدو لو اجمعت كل دي على بعضو في اللي انا في في الأيام اللي نعيشها واثما ناس في ناس توحشها و عن ناس عنا سلبات حيشها ياه ما نخفت عليك واللي واخدأ ألف ذكرى لحد نفس ويعيش معا قد أحساس اللي قاسوا فاد أداء طعم الحنان واللي تاني رجع لناسوا بعد غيبة من زمان All the door. أدي الهوى معه ما اتحك عنه ضوه في قلبي هوا أدي غلوة العمر عليها لسه غلوة زي ما هي ربنا بس اللي عارب بياه باللي بعيشه معاه أدي أمل الناس في بكره أدي خوف. alfa alfa alfa alfa